بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقع ليس لوقعتها كاذبة قافضة رافعا إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بس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 والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم تلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة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 وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتغون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأتيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مغدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكية كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة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 وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وعميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إن لَهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا أوى آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إن أنكم أيها الضالون المكذبون لا آكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطن فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم.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 أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم آذلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه فَإِلٰهٌ لَّا تَشْكُرُوْنَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُوْنَ أَأَنْتُمْ أَن شَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُوْنَ نَحْنُ جعلناها تذكرة وَمَتَاعًا للمقوين. فَسَبِّعْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونَ لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبآذى العذيث أنتم مذهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون 114. فلولا إذا بلغت الحلقون 115. وأنتم حينئذ تنظرون 116. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون 117. فلولا إن كنتم تَجْعَلُونَها إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِن كَانَ مِن أَصْحَابِ الْيَمِينِ فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حمين وتصلية جعيم إن هذا لهو حق اليقين فسبع باسم ربك العظيم